بشيرا ونديرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلنا في أكنة مما تدعون إليه وفي وفي آذاننا وقر و بيننا وبينك حجاب فعملنا ننا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا, أنما إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم, لهم أجر غير مملون قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا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 وَجِيءَ دُخَانٌ فَقالَ لَهَا فَقالَ لَهَا وَلَمْ تُرضيتِ يا طَعَمَ أَوْ كرهَا قَالَتْ آتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما فِي فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا, وقالوا لنشد منا قوة أولم يروا خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآيات لا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صرصراً في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العنا على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا ونجينا الذين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 انتق كل شيء، قالوا أنطق الله الذي انتق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستديرون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلك الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ بِرَبِّهِمْ مُؤْمِنُونَ وَأَرْضَوْا كُلَّ فَأَصْبَحُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَإِنَّ لَهُمْ مَثْوًى فَمَا هُمْ مِنَ المعتبين وَقَطَّعْنَا لَهُمْ طُرَنًا فَزَيَّنَّا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ من الْجِنِّ والنس إن هم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون. فلنذيق الذين كفروا عذابا شديدا، ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء وعداء الله ان لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا باياتنا يا قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن وليمسنا جعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.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 سبيل صدر وما يلقاها إلا دوحا عظيما وإما ينزعنك من الشيطان نزعا فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته لا إله والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى النَّارَ فَإِذَا وردت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير فَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ مِّن مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُونَ شِقْتًا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عزيز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 وداتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من علن صالح فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام من عبيب يسرني quando تخرج من لثمرتي ولا من اللهم انتهاي يقول هذا و فَجُلُ نَكِيَّ إِنَّمَا الَّذِينَ كَسَرُوا بِعْدَ عَلِيمٌ وَلَنُذِيقَنَّ لَهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا الْتَفَّنَّا عَلَى النَّاسِ أَعْرَضُوا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ به ثم كفعتم به وضبر منه في شطاق من بعيد سنريه في آياتنا في لا خاب حتى, حتى يتبين له أنه أَوَلَمْ يَكْفِدَ رَبِّكَ شيء عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أَلَا إِنَّهُمْ فِي بِلْيَةٍ مِّلِّقَاءِ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ